يوفون بالله لكم ليرضون والله ورسوله أحق أن يرضوا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا رسوله ان من يحاد الله ورسوله فان له نار جهنم فان خالدا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤ إن الله خرجون ما تحذرون ولئن سألتهم لا إنما, إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعرف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون عن المعروف أيديهم نسوا الله, نسوا الله فنسيهم المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها نار جهنم يا حسيهم ولعنهم الله